فَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُ بِهِمْ يَوْمَ إِبِلَ الْخَبِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المعفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة لاضية، وأما من خفت موازينه فأمّه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم.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 ثم لا تسألن يوم إبن عن النعيم.